الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه من الحج فلا ركس ولا خسوط ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولو ليس عليكم جناح أن تبتغوا قضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن أبقى وقاض الناس واستغفره الله إن الله رفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فَمِنَ الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه